الشيخ إبراهيم الفران نستمع إلى هذا اللحن الديني الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنار الرجول بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام طمر إذا يسوى كوك بالعناية الرحبانية من الضعاب الرحمة المرسالة وتمتده الإسلام فانت والله مولاه بالحج والحماية ونعاية الأبدية وأعلى مقابا فوق كل مقاب فضله على سائر الانبياء والمرسلين ذو تجد انك كان للأولين تجد انك تجد انك وعلى الأمم الثامنة في القبلية فدال في درجة القرم تسريفها في محكم الآية في المعروف وتنهون عن المركي بالله فما اعذب هذا الكلام عظيم الله هم الشريف فلألأت الكائنات بصوانع السعودية والسفرة الخلائط بطجومه والعارض والعذاب وعكفت على بيت آمن فطيور المنافير آمن الظلم لذي الأخضر وأذنحة آمنة لأحيي فجل الكواكب من السماوات واقبل الى بيت آمنتان عاما ورعت رجالا وقفوا في الهواء وبأيديهم ابارق من في وترمت فسعى لغاقها من الآذات ولم تدل السيدة تساهد من عوائب موجداته صلى الله عليه وسلم أمور النور. من آياته ما لا تحيط بالعقول ولا تدرك الاثام في الله I love my father.